روحي فيداء لروضة قدسية منو عن الظلام فوا ما روحي فيداء لروضة قدسية نظر الحبيب نَمُورُ عَيْنًا يَهْشِيمُ تُكْبُرَانِ رُوحِي إِذَا قُلْرُوضَةٍ قُدْسِيَّتٍ مَنْ نُؤْمِنُ بِخَافِي مع أحسن القبر الذي في حجره خير البنية سيد البطحاء خير البنية سيد البطحاء روحي يتجاء برون وَتِنْقُضِي يَتِمْ مَنْ ذَا الَّذِي يَقْضِي وَمَنْ مَان فَكُن سل للعالمين جزائي يا رحم من اهل العلو روح الفذاق لروضه قدسيهتين ممنو ان بقامك ومقامك ما زہ ثناءي روحي اذا قيرا روضه قدسيه من ذن ان رصفت وصفا احسن إلى يا كروم يا ضيافه الرفائي شامن يا روحي اذا اجرى روضه قدسيهتين منو صلى الله عليه وسلم روح الفداء بروغة قدسية ممنوعا بالقوفة والصفاء روح الفداء بروغة قدسية روح الفداء Maأَ bi for Maأَ